اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضو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 قم عدو بسل الله ان اعوذ ذا ويوم يقولون ندعو شركاء الذي نزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم موقعونها ولن يجدوا عنها مصرفا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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذبهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة, وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما غيروا أنعمت عليهم غير المغضون سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا, لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ لَكَ وشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا الله أكبر سعي الله لمن حميدا ربنا আর দুটো জিনিস মানুষকে দিয়েছে না হওয়া তাহলে মানুষ আলাপ হয়ে যাবে যদি মানুষ শুধু মনের কথায় চলে মনকে কন্ট্রোল করতে হবে ঠিক করতে হবে যে ইসলামের পথে চলে এভাবে মানুষের জীবনের মধ্যে ইনসাফ रक्षा कारी देख तला सवार ऊपर रक्षा कारी बुधवार सन्ध्या साढ़े छ्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीट टी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 महानल्लाहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाले शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीला يا كانعمد و اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا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 সরকার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 أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشب والغنيمه من كل شر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنه من النار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 فاتك من عقوبتك وبك من منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميعمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين फिल्टार कर पानी विशुद्ध डायलिस कर रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध कष्टार्जित टा किस পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যমে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআন ব্যাংক আটচল্লিশ বার্মিংহাম ইউকে Post code b151 th pound account number 01132301, euro account number 01132302, US dollar account number 01132303, short code three Swift BIC code Ibo IBAN double two IB টেলিফোন টাকা করুন ট্রান্সফারের জন্য বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি धान नारंस अन्य शेख सैफुद्दीन तुन् आलोक जीवन गढ़ारृथा निवाचित कित मीन आदिल्ला तकाम हादीर सुव्यवस्था करक के शार और जानारदरण जान দেখুন শুধুমাত্র পৃষ্টিভি বাংলায় বুলুগুল মারাম প্রতি রবিবার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃথটিভি বাংলায়